<تصفيق> صلى الله على محمد وآله ورب الله الأمر الامر الثاني من الامور المعتبره في الاستطاعه الامن والسلام ويقع الباحث في عدة جهات الهولى ما هو مدرك اعتبار الامن والسلامة اما مدرك اعتبار الامن المعبر عنه بالاستطاعة السرديه اي كون الطريق خاليا من الخطر على الناس او العرض او المال ذهابا وإيابا وحين أداء النسوك فهو الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فإن أبرز مصادق استطاعة السبيل هو تخليه السرب مضافا للروايات فصحيح هشام ابن الحكام عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل ولله على الناس ما يعني بذلك قال من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحله حديث سبعة باب ثمانية من أبواب وجوب الحاج وأما مدركوا اعتبار الصحة والسلام، فهو هذه الروايه التي قرأناها وغيرها مضافا إلى أن الحج لو كان مستلزما لبررين فوجوبه منفي بلا برار الجهة الثانية لو أن للحج طريقين أحدهما مأمون والآخر غير مأمون وجب الحج من جهة الطريق المأمون وإن كان أبعد من حيث المسافات أما لو فرضنا أن الوصول إلى الحاج يقتضي الدوران في البلاد بأن يخرج من لبنان مثلا إلى العراق ثم إلى إيران ثم الى عمان ثم الى اليمن الى ان يصل الى مكان فمثل هذا الشخص لا يعد مخلى السرب عرفا اذ ان عنوان مخلى سربوه ظاهر في تخليه طريقه الى الحج فاذا لم طريقه إلى الحج آمنان وأمكنه الوصول بطرق ملكوية لم يصدق عليه أنه مخلاس رباه لا ثربه لو قال بأنه من كان صحيحا في بدنه يمكنه الوصول إلى الحاج هذا يمكنه الوصول إلى الحج أما إذا قال مخلى ثربه سربه الضمير يعود على من مو على الحاج يعود على الحاج أن يكون ثربي مخلى ثربي أنا كخارج من لبنان أو كخارج من العراق ليس مخلى يمكنني الوصول إلى الحج، لكن كإنسان خارج من العراق ليس شرب شربي مخلّه، الطريق المعتاد المتعارف، نعم. حتى لو لم يكن فيه حرب، حتى وكان نزهة ويرتاح حطماً، يرتع هيك يأخذ داء مثلاً دائرة حركة دائرية ويدخل إلى مكة، ولكن ما يمكنه إلا من هذا الطريق غير هذا. لا يصدق على هذا أن سربه مخلى. <تصفيق> يمكنه الوصول إلى الحج لكن سربه غير مخلى. لا هذا ليس سربي إلى الحج شرب إلى الحج هذا سربه غير هذا الشرب من يخرج من إيران سرب من وأما سربي أنا إلى الحج ليس هو هذا <تصفيق> طريقه يعني طريق المكلف لا أن يكون طريقه مخلص يعني أن يكون طريق المكلف الى الحج آمن لا أن يكون الطريق الى الحج آمن أن يكون طريق المكلف الى الحج آمن هذا ليس طريق الى الحج طريق طرق أخرى بعض الاحلام خوف حدا صار النهج المتعارف هذا اختلف الارض الان مثلا في هذه السنة اصطلحوا على ان اللي يريد مثلا يطلع من لبنان يكون يذهب الى ايراد اخرج منها وهذا صار هو الطريق المتعارف عليه بالجنوب فشر بي صاروا هذا هذا ايش كانت اما اللي تابعنا اما اني اني مسافر اروح من الى امريكا من لبنان الى امريكا ثم من امريكا يرجع يتنقل من مكان الى مكان الى ان يرجع الى مكان هذا ليس سربه طبعا ايه مع قلغه في هذا الصفر <تصفيق> الجهه الثالثه اذا فرضنا ان المكلف خاف من الطريق الى الحج لاحتماله وجود خطر في الطريق احتمالا مخوثا فترك الحج ثم انكشف انه لا خطر في الطريق فهل يستقر وجوب الحج على ذمته بحيث يطالب به في السنة القادمة أم لا هنا تصورات التصور الأول أن الحج لا يسقط وجوبه باحتمال الخطر وذلك لأن الشرط في الوجوب أن يكون مخلاس ربه وظاهر هذا العنوان هو الخلو الواقعي لا الخلو الظاهري فاذا تبين ان السر مخلى واقعا من اي خطر اذا فوجوب الحج فعلي لفعلية شرطه التصور الثاني هو دعوة لا لشرط واقع هنا هو دعوة عدم الوجوب وذلك لوجهين الأول التبسك بدليل نفي العسر والحراج فإن سلوك الطريق مع خوف الخطر خوفا معتدا به حرجي عن البكال عادة فوجوب الحاج منفي بلا حرج. السلام الرحمان في في بعد ربع ساعة قال في يقول لا بعد ربع ساعه خلينا ننتظر الله أرجو ارجوك بعد رسيمنا ولا يصح التمسك بقاعدة لا ضرر لأن موضوع القاعدة هو الضرر الواقعي والمفروض أنه لا ضرر واقعا على المكلف فلا وجه لحكومتنا ضرر على وجوب الحاج وانما الحاكم هو دليل لا حيث ان السفر مع الخوف حرجي الفعل الوجه الثاني نعم شي هو الآن التصور الأول الآن جينا التصور الثاني صورنا التصور الأول الآن هذا التصور الثاني قلنا له وجهات هذا يكون نقبا عليه هذا كان في تقرير التصور الأول لأنا. الوجه الثاني أن يقال إن المستفاد من قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكه هو انه يحرم على المكلف تعريض نفسه الى التهلكه وحينئذ فاذا خاف خطر الطريق صدق على سفره أنه تعريض بالنفس إلى التهلكاه فيكون محرمان وحرمته مانع من وجوب الحج عليه لا واقعا هذا يدعي المانع الواقعي ما اقتنعته لا تبين ولكن هذا الاستدلال يبتني على أمور أولا أن يقال بأن النهي في الآيان نهي نفسي اي ان تعريض النفس للهلكاء محرم في نفسه مع ان الظاهر من الآيات أنه نحي طريقي لا نفسي أي أن المحظور هو الوقوع في التهلكة وأما التعريض فهو محرمون بما هو طريق للمحرم النفسي وعلى هذا فإذا تبين انه لا حلقه في الطريق تبين ان حربه الطريقيه قد انتفت بانتفاء موضوعها الامر الثاني ان مورد الآيات هو الهلكات اي تلف الناس او العضو فغاية مفادها حرمة تعريض الناس للتلاس وأما لو كان الخطر المحتمال أقل من الحلف، كأن يصاب بمعانة أو بمرض، فليس المورد حينئذ من موارد اهه الامر الثالث يمر في المرقى. في المرقى. في يدخل في الهلاك يدخل في الهلاك بل يعني نقول ما هو اقل ذكرت ان الخطر اقل من الهلاك يحتمل خطرا ولكن لا يؤدي بنفسه ولا بعض من أعضائه هم الأمر الثاني قد يقال بأن هذا يبتني على تقوم الاستطاعة بعدم المنع الشرعي بحيث لو كان ممنوعا شرعا عن سلوك الطريق فليس بمستطيع وأما إذا قلنا بأن الاستطاع ليست متقومة بعدم المنع وإنما هي متقومتون بعدم الحراج إذن فغاية ما يؤدي إليه المنع الشرعي وقوع التجاحم بين وجوب الحاج وحرمه سلوك الطريق فيقدم الاهام علما او احتمالا على غيره لا ان الاستطاعة تنتفي بذلك هذا كله مضافان الى انه لو سلمنا بقاء الوجوب واقعان فلا ملازمة بين فعلية الوجوب واستقراره في الذمه حتى وان زالت الاستطاعات في العام القادم لان ما دل على استقرار الحج في ذمه المكلف بحيث يجب عليه ان يحج وان زالت الاستطاعه هي روايات التسويف فصحيح معاويه بن عبار عن ابي عبد الله عليه السلام قال تعالى ولله على الناس حج البيت قال هذه يعني الآيات لمن كان عنده مال وصحة وإن سوفه يعني سوف الحد للتجارة فلا يسعه وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام فمورد الرواية هو التسويف أي ترك الحج تهاونان فلا دلالة فيها على استقرار الحج في محل الكلام لعدم التسويف إذ المفروض ان ترك الحج استند لخوفه من الطريق لا الى تسويفه التأخير عن عمد لا ما اخر عن عمد اخر عن عذر هذا ولكن من الخوف عذر عقلائي فلا يقال لمن اخر بعذر عذر انه سوف الحاج سوف الحاج يعني اخره من دون عذرين هذا معذور في التأخير اليه حدلها اش كان عذره ان في الاستقرار لله إشكال أنه كان معذورا حينما كان خائفا كان معذور حتى شعب كان معذور ولكنه إذا انكشف بعد ذلك أنه ما كان هناك خطار هل يستقر عليه الحج أو لا البحث في الاستقرار وإلا هو معذور جدنا لأتي الكلام في البقية